الف لام را تلك ايات الكتاب المبين ان انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون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 نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على بويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم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 اقتلوا يوسفا وطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا, وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل إنهم لا تقتو لو يوسف وألقوه في غيابة الجب وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا كلا تمنا على يوسف واننا له لناصحون ارسله معنا غديا يرتع ويلعب له لحافظون قال لا تذهبوا به وأخاف وأخاف أي أكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إننا إذا لخاسرون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 وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفُ وتركنا يوسف عن دم تاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاؤوا على قميصه بدمن كذب قال بل لَكُمْ لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلاد قال يا بشر هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الْزَاهِدِينَ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِإِمْرَأَتِهِ أَكْرِمِ مَثْوَهُ عَسَى إِمْ فَعَنَى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 إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أرى بأهلك سوء إلا أي يسجن إلا أي سجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي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 فَلَمَّا رَأَ قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبْرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَوْفِرِ لِذَنْبِكَ innak kunti minal khatin wa qalat niswatun fil madinati imra'atun 'azizun turawidu fataha 'an nafsihi qad shagafaha إِنَّا لَنَرَاها فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَلَمَّا سَمِعْتُ بِمَكْرِهِمْ نَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِمْ وَأَعْتَدْتُ لَهُمُ الْمُتَّكَأَ وَآتَتْ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمْ سَكِينًا وَقَالَتْ تَخْرُجُ عَلَيْهِمْ فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّانَ أَيْدِيَهُمْ وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ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 وَلَا إِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيَسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إلي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 ثم بدى لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن قال أحدهما أراني أعصر خمر، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا، خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويل. Inna narak min almuhsinin. Qala la yaatikumaa t'alamu illanabatu Illa nabatukumaa btaawilihi qabla ayy yaatikumaa. Zalikumaa min inni تَرَكْتُ millata minuna la yu'minun billahi wa hum bil akhiratihim kafirun wattaba'tu millata maa kaan lana annu shrik biallaha minn shayhi thallik minn fadlillahi alaynaa wa ala nnaasi wa lakin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 سَمَّيْتُمُهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إلا لله أَمَرَ ألا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 ان ه عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فانساهُ الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بالضع سنين وطال الملك إني راسبع بقرات ثماني ياكلهن سبع عجاف ياكلهن سبع عجاف وسبع بلات خضر واخرى بيسات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 وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتناك أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي لعلّي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذرو فذوه في سنبله. قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا إلا قليلاً مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك أتوني به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 قال ما خطب كن إذ روت يوسف عن نفسه قلنا حاشل الله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة قَأَنَّ رَأَوْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخْلُنُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَاطِئِينَ وَمَا نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُونِي بِهِ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 Vapala li جَعَلُوا hijalubi bata humfiri hajalihimla, la la la la la la رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنْعِمٌّ لَّنَا مِنَ الْكَيْنُ فَأَرْسِلْ, معنا أخانا فأرسل معنا أخانا لَهُ له لحافظون قال هل منكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين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 ذلك كيلوير يسير. قال لن أرسله معكم حتى تأتون موثقا من الله لتأتنني به. لتأتنني به إلا أي يحاط بكم. فَلَمَّا أَتَوْهُمْ أوثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ وَقَالَ يَا بَنِي إِلَّا تَدُخُلُ مِنْ بَابِ وَاحِدٍ وَدُخُلُوا مِنْ أَبَابِ مُتَفَرِّقَةٍ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 وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَذِنَ لَهُ الْآخَرُ قَالَ إِنِّي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 قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير ولما جاء به حمل بعير نَبِيهِ زَعِيمٌ قَالُوا تَالَ اللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِ دَفِّ الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِن كُنْتُمْ كَذِبِينَ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 فاستخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله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 فأسرّها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال أنتم شر مكانوا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا. إن له أبا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه إننا نراك من المحسنين قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ تَخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ إِنَّ إِلَّا الظَّالِمُونَ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقاً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 وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق فقولوا يا أبانا بنك سرق وما شهدنا إلا بِمَا علمنا وما كنا للغيب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 وَقَالَ يَا أَسْفَعَ لَا يُوسُفَ وَبِيَضَّةِ عِينَاهُ وَبِيَضَّةِ عِينَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا حتى تكون حرضا أَوْ تكون من الهالكين قال انما اشكو بثي وحزني الى الله قال إنما أشكوا بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا يوسف وأخيه ولا تيأسوا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 قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمُ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا يأت بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف لَوْلَا أَنْتَ فَنِيدُونَ قَالُوا تَعَالَى إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ فَلَمَّا أَنْ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 كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف أبيه وقال دخلوا مصر وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمين ورفع أبيه على العرش وخر له سجدا وقال يا هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم وَجَاءَ minä? Ojaaätkö الْبَدْوِ Ojaaätkö بَعْدِ Ojaaätkö minä? Ojaaätkö minä? Ojaaätkö minä? Ojaaätkö minä? Ojaaätkö minä? Ojaaätkö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 ذٰلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وهم يمكرون وَمَا أكثر وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَكَأَيٍّ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ afa أَن تَأْتِيَهُمْ tiahum va عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ tiahum sara ta Hala Bصيرة وَمَن ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى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 لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يدي ولكن تصدق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدا وهدوا ورحمة لقوم يؤمنون